بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تم انتكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم اذي يوم يسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم أمدودا وبني نشودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إن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 وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أجبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر